فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في طرقات فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لو لا أنزل عليهم ملك ولو أنزل ملك لقضي الأمر ثم لا يضارون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولنبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزأ برسل من قبلك فحاق بالذين سافروا منهم فحاق بالذين سافروا منهم ما كانوا به يستهزئون خلصوا في الأرض ثم ظهروا كيف كان عاقبة المكذبين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 وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أَعْبِرَ اللَّهَ إِسْتَخِذُ وَلِيَ الْفَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَقُولَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ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 وَإِيَّاهُ كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُوكَ يَقُونُ الَّذينَ كَفَرُوا إِنَّهَا ذَٰلِكَ إلا الْأَوَّلِينَ وَهُمْ يَنْهَوُنَّ عَنْهُ وَيَنْأُونَ عَنْ وَإِيَّاهُ لِلَّذينَ كَفَرُوا إِنَّهَا ذَٰلِكَ الْأَوَّلِينَ وَهُمْ يَنْهَوُنَّ عَنْهُ وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو تَرَى الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ ولا نُكَذِّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَلَا نُكَذِّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بَل بَدَا لَهُم مَّا كَانُوا يَخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا عادُوا لِمَا نهوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَشَاهِدُونَ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 إذا جاءتهم الساعة بعثة قالوا يا حسرتنا قالوا يا حسرتنا على ما صرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا سأ ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا نعمة وله وللدار الآخرة خير للذين يستقون أَفَلَا تَعْقِلُونَ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكْذِبُونَكَ وَلَا كِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ولقد كذب رسل من قبلك فتبروا على ما كذبوا وأوزوا وأوزوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وَإِنْ كَانَكَ بُرَأْ عَلَيْكَ إعْرَابُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَنَّ فَقَالَ فِي الْأَرْضِ أَوْ صُلَّمَ فِي السَّمَاءِ أَوْ صُلَّمَ فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ الله لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَا لا تَكُونَنَّ مِنَ الشَّاهِدِينَ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ وَقَالُوا لَوْ نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُل إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَن يُنَزِّلَ آيَةً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 والذين كذبوا بآياتنا ثم وبكمل في الظلمات ميَشَ إلَّا هُوَ يُضِلْهُ وَمَيَّشَ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عذاب اللّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةَ أَعْيِرَ اللّهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتصون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذ ماهم بالبأس والضرا فأخذ ماهم بالبأس والضرا إلى يتضرعون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 يَمَسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عَنِّي خَزَائِنَ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ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 والله أعلم بالظالمين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البد والبحر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 انا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لان انجلانا من هذه لان انجلانا من هذه لنكونن من الشاكرين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 ولكن ذكرى لعلهم يتقون وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبتل نفس بما كتبت ليس لها, ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وَإِن تَعْدِلْ قُلْ لَعَدْنِ الَّا يُؤَخَذْ مِنْهَا أُنَاكَ الَّذِينَ أُبَسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٌ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ قُلْ أَنَا دُعُوٌّ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَبْرَرُنَا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدان الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدأ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 وله الملك يوم ينفخ في الصور وله الملك يوم يُفَخُ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه أجر أتتخذ أصنام آلها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 فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِنِ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا إلَّا مَهْدِنِ رَبِّ لَا أَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِلِ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّ هَذَا أكبر فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَيْنَ أُمِّ مَنْ مَا تُشْرِكُونَ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجِيهًا الَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَلِيفًا حَلِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَحَاجَهُ قَوْمُ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 وتلك حجة نآتناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم فوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ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 فَأَيُّكُفُر بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَلَّنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ هُوَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِ هُدَاهُمُ الْقَوْتَدِهِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرًا لِلْعَالَمِينَ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 قُلِ اللهُ ثُمَّ دَرُّهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقٌ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى الله كذبا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 والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَتْبِرُونَ وَلَقَدْ جَئْتُمُهُنَّ فُرَاضًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَا خَلَقْنَاكُمْ وَرَاءَ أَظْهُورِكُمْ وَمَا نَرَا مَعَكُمْ شُفَاعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِي كُمْ شُرَكَاءَ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 فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه قضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دالية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه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 وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو لا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 ولتصال إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليعرضوه وليقتريهم وليعرضوه وليقتريهم ما ماهم قتريهم أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبَتَغِي حَكْمَهُ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُتَصَلَّى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 ان ربك هو اعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الاثم وباطنه وذروا ظاهر الاثم وباطنه ان الذين يكسبون الاثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أُولِي أَهْمَلِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي الْجَنَّاتِ كَمَا مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا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 الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صار عند الله صار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فما يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام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 وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أُولُو نِيَاهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعْ بَعْضَنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ فَلَنَا قَالَ النَّارُ مَسْواكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ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 وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختنفا أكله والزيتون والزيتون والرمال متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا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 ثمانية أزواج من الضأن ثمين ومن المعد ثمين قل آذ حرم أم الأنفيين أم اشتملت عليه أرحام الأنفيين نبعوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبن ثمين ومن البقر ثمين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 وعلى الذين هادوا حرمنا كل الذي ظفر به من البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما حرمنا عليهم شحومهما الا ما حملت ظهورهما او الحوايا او ما اختلط بعظم ذلك جزايناهم ببغيهم واننا صادقون